On Birinci Cüz, Tevbe suresi, Sayfa 201. Amin. E alladillahi bismillahirrahmanirrahim. al ileykum ıza rjatum ileyhim. قل لا تعتبروا لن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون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 والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مورما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السعوء والله سميع عليم وَمِنَ الْآرَادِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ويتخذ مَا يُنْفِقُ قُرْبَةً عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ سيدخلهم الله فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ سابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار فيها أبدا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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله وفور الرحيم قُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu at 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allaha huwa at tawwabur a'malu Allahu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 فَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّن أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شفاجر في, به فِي نَارِ جَهَنَّمَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ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 yakıtlılar فِي sabil اللَّهِ fiy kütül ve yüktül vâda فِي hakkı fi Taurat وَمَنْ İncil ve Kur'ân ve man auffa bir ahedini Allah وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساددون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله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 وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله لكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادخين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرموا بأنفسهم ولا يرهبون بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا بصب ولا مخصه في سبيل الله ولا يطغون ولا يطؤون موطئ ان الكفار ولا ينالون من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 وَأَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثم لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يذكرون.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 عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم انفلا امر تلك ايات كتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان, أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَالَّذِي جَاءَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدْ بَرَهُ مَنَازِلٍ تَعْلَمُ Ma kâlak Allah zârik illa bilhak. Yüfselûn ayatlî kûmi yâlemûn. În fî ıxtlâfî lîylî vâl nihârî vâ ma kâlak Allah fî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 İnna ladin amanu ve amilussalihat yehdim Rabbhum bi imanim tejri min tahtimul anhar fi jannatim ta'lim. Dâwâhum fiha sübhanak Allahum ve tahiyethum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 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُشُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْسِلْ قَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ وَيْرِهَا أَوْ بَدِّلْهِ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ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 فَمَنْأَغْلَمُ مِمَنْيَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْكَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَايُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا وَلَايَنْفَعُهُمْ وَلَا هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُ نَاعِمُ الْعِلْمِ وَمَا اللَّهِ قل اتنعبدون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما نشرك ود ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. ولو لا كلمة سبقت من الرب كل قضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من الرب فقل إنما الواجب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحيِطَ بهم دعو الله مخلصين له الدين ما إن أنجَيْتنا منها هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجهم إذًا هم يغورون في الأرض بويل الحب. يا أيها الناس إنما بولكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ''İnma مثel الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاقتلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام'' حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها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 119. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 110. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ما لهم من الله من عاصم كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الدل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 فكفى بالله شهيدا من بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون Kul men yarzukumun el sema ve el arz, am men yelik el sema ve el abzara, am men yuxrul hayi men el meyet ve yuxrul meyet men فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلاب فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون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 فَمَن يَهْدِهِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لا يَهْدِ إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا İnna zannı da yoni min al-haq şe'aa. İnna وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ ولكن تصديق الذي بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَن يقولون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 وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِعَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَن تُمْ بَرِيءٌ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَّ بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَن يَسْكَنُ عَن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 إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يخشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِنِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِلْهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ الَّلَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا نَصْعَلُونَ ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالكسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين 111. Kul la amliku l'nafsi zara ولا naf'i zilla ma şaa Allah 122. Likul l'umma'in ajal 133. İzâ gaa ajaluhum fela ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أسن إذا ما وقع آمنتم به الآن آل وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب القلب هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 ألا إن بعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو نحي ونميت وإليه ترجعون يا ايها الناس قد جاءكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بحق الله وبرحمته فبذلك فنسرح هو غير مما يجمعون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 İn Allah lezu fadılın ala الناس ولَكِنَّ أكثَرَهُمْ لا يشْكُرونَ وَمَا تكون فِي شَأْنِهِ وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُنَّ عَمَلًا إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِلَّا تُفِي غُنَفِي وما يعزب عن ربك من مثل ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا ذَلِكَ وَلَا ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين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 İnfi فِي l-āyātill-qāmin yismāʿūd. Qālūt takhdallahu w-ladān sūbḥanahu wa-l-ruhī. L-hu ma fi l-samāwāt wa ma fi l أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا نفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نزيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون لَعَلَّنِي نَبْلُو اذْقَانَهُ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ, فعلى الله توكلت أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ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 فكذبوه فنذجناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلفاء وأورقنا الذين كذبوا بأياتنا وأورقنا الذين كذبوا بأياتنا كيف كان عاقبة المزريين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 ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأخيموا الصلاة وبشر المؤمنين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 قَالَ قد أجيبت دعوتكما فاسطقينا ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده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 فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإنك كثرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوءنا بني إسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات كذ ااموا النعذب ان ربك يقضي بينهم يوما القيامه فيما كانوا فيه يختلفون فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك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 فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رشلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّىٰكُمْ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 والتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير